الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل له. لا الله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 على ما من به علينا من هذه النعمة العظيمة أن زور مشائخنا وإخواننا وأحبتنا في هذه الدار وفي هذه البلاد المباركة وفي هذا المسجد المبارك وعند هذا الشيخ الجليل الذي لا يكاد طالب علم طلب العلم في تلك الدار دار الحديث بدماج نسأل الله عز وجل أن يخلفنا فيها خيرا إلا وله منة بعد منة الله عز وجل شكر الله لشيخنا أبي بلال وحفظه الله عز وجل من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ونعوذ بالله أن يغتال من تحته شكر الله له حسن ظنه بطالبه وتلميذه وشكر الله له ولأهل هذه البلاد تواضعهم وشكر الله لهم ترحيبهم بهذا الخير فإن هذا من فضل الله عز وجل عليهم أن خصهم الله اختصهم الله عز وجل بهذه النعمة فقد روى الإمام مسلم في صيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الطفيل بن عمرو الدوسي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه حصن كان لدوس في الجاهلية يقول له تعال عندنا وانشر دين الله واتخذ من بلدنا وطنا لنشر دين الله ونقف معك لنصرة دين الله فأبى الله للذي ذخر للأنصار أراد الله أن يكون شرف النصرة لأولئك الرجال الذي نختارهم الله فتحوا بلدهم وناصروا دين الله عز وجل وصار حبهم إيمان وبغضهم نفاق قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله رواه البخاري ومسلم شرف عظيم إن لله عز وجل أقواما يختصهم بالنعم بين عباده ويقرها فيهم ما بذلوها فإذا منعوها انتزعها منهم وحولها إلى غيرهم أيها الإخوة الكرام قلوبنا مليئة بالفرح الذي يخالطه أحزان حين نرى إخواننا طلاب العلم ونتذكر ما كانوا عليه في تلك الدار نرى أولئك الرجال الذين تركوا بلدانهم ويعيشون في غربة إذا كان أهل اليمن كثير منهم يعيش في غربة مع هذه المحن وهم يشاركون غربة وغربة ثبتنا الله وإياهم ونسأل الله عز وجل أن يمكن للتوحيد وأهله وأن يثبتنا وإياكم على السنة حتى نلقاه أيها الإخوة الكرام نتذكر معكم وقد سمعتم خيرا كثيرا من أخينا المفضل أبي عمار وقد ذكر جملة مما يتعلق بفضل العلم والرحلة فيه نتذاكر بعض الآيات من سورة لقمان التي ذكر الله عز وجل فيها وصايا لقمان لابنه وهذه من باب الذكرى وإلا فأنتم تعيشون بين العلم وأهله وبين الذكرى وأهلها ولكن قال ربنا عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ هذه الآية العظيمة قبل ذكر وعض لقمان لابنه ذكر الله عز وجل ما من به على لقمان من إيتائه الحكمة وذكر الله عز وجل شكر هذه النعم. أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ثمرة ذلك عائد عليك ثمرة شكرك لنعمة الله يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة أما ربنا عز وجل فإنه غني عنا قال الله عز وجل وإذ اذ تاذن ربكم لان شكرتم لازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد وقال موسى ان تكفر انتم ومن في الأرض جميعا فان الله لغني حميد ومن يشكر فانما يشكر لنفسه انظر الى نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم في كل صباح ومساء وهو يعترف بنعمة الله عز وجل عليه روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث شداد من الأوسر رضي الله عنه من حديث شداد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أعترف بنعمتك علي يا رب أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت حثن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم على هذا الذكر وأن من قاله على, يقي على يقين فإنه إن مات. إن مات إن قاله في الصباح موقنا به ومات قبل أن يمسي دخل الجنة وإن قاله من المساء موقنا بذلك ومات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة اعتراف بنعمة الله أبوء لك بنعمتك علي كم تعدد من نعم الله عز وجل عليك في سمعك وبصرك في لسانك وجوارحك في دينك الذي اختاره الله عز وجل لك في سنة نبيه التي وفقك الله عز وجل لاتباعها في طلب العلم الذي اختار الله عز وجل لك ذلك وهيأ لك سبلا كم لله عز وجل علينا من نعم وكان عليه الصلاة والسلام يهلل دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كرهه الكافرون لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن دبر كل صلاة مكتوبة كان النبي عليه الصلاة والسلام يهلل بهذه الكلمات اعتراف بنعمة الله اعتراف بفضل الله عز وجل كان إذا أوى إلى فراشه يقول الحمد لله الذي, أطعمني الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي رواه الإمام مسلم عن أنسى رضي الله عنه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي سبحان الله حين تتذكر نعمة الله عز وجل عليك تزداد شكرا وتعظيما لرب لربك وتدوم النعم فما أحوجنا إلى أن نديم شكر الله عز وجل اعترافا بالقلب نطقا باللسان عملا بالجوارح بطاعة الله كان يقوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الليل حتى تتفطر قدما ويفسر ذلك أنه الشكر فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا نعمة عظيمة أن يمرنا الله عليك بطلب العلم وقد ذكر نبينا صلى الله عليه وعلى لي وسلم طلب العلم أنه نعمة كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثلاثة يؤتى بهم يوم القيامة يعرفهم الله عز وجل نعمته فيعرفونها يذكرهم هذه النعمة ويسألهم عنها وماذا عملوا فيها ثلاثة أصناف من الناس المجاهد الذي قاتل يسأله الله عز وجل عن هذه النعمة أن يسر له الجهاد ونصرة دين الله عز وجل ماذا عملت فيها فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقال جريء فقد قيل لما فسدت النية ذهب الأجر وإذا بالأمر صار خطيرا عليه أنه يلقى به ويسحب على وجهه إلى نار جهنم والصنف الثاني من الناس من آتاهم الله العلم والقرآن يذكرهم الله هذه النعمة أو يسألهم عن هذه النعمة ويعرفهم بهذه النعمة يعرفهم هذه النعمة ماذا عملت فيها أشهد في هذا الحديث أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن طلب العلم أنه نعمة وأن الإنسان يسأل عنه يوم القيامة يعرفه الله نعمته فيعرفها ماذا عملت فيها وفي حديث أبي برزة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومنها عن علمه ماذا عمل به فالعلم نعمة نعمة عظيمة وأي علم؟ إنه علم الكتاب والسنة إن تنافس المتنافسون من أجل الشهادات إن تنافس المتنافسون من أجل الرتب الدنيوية فإنك تعيش مع صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسلافك في قراءتك في الكتب وحفظك للأحاديث وحفظك لما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه فأنت في نعمة عظيمة ما أحوجنا أن نشكر الله عز وجل على ذلك ونسأل الله عز وجل أن يسر لنا جميعا طلب العلم والاستمرار فيه وأن يهيئ لأهل اليمن طلب العلم فإن الناس عرفوا قدر أهل السنة ومراكز أهل السنة وصدق أهل السنة وكلما جاءت محنة ظهرت صفحة أهل السنة بيضاء ناصعة أحب الناس دعوتهم وثقوا, وثقوا, وثقوا بفتاواهم وبدعوتهم وبمنهجهم السديد الذي يسير على الكتاب والسنة أيها المسلمون عباد الله يقول الله عز وجل ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه إن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه الوعظ والنصح والتذكير للأبناء هذه من التربية العظيمة الحميدة التي فقدت عند كثير من أبناء المسلمين فلا يسمع من أبيه إلا ماذا كسبت اليوم وماذا أدخلت لنا من المال ما رأينا منك خيرا بل ربما لو تفرغ لطلب العلم عد هذا الولد فارغاً عند كثير من الناس إلا من رحمه الله انظر إلى هذا الوعظ هذا الولد بحاجة إلى الوعظ وبحاجة إلى التذكير بالله وبحاجة إلى ترسيخ العقيدة في نفسه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم ابن عباس تلك الكلمات اليسيرات العظيمات إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أي يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ما أعظمها من موعظة يعظه في توحيد الله وأن يصرف حق الله عز وجل الذي أوجبه على عباده والذي هو أعظم حق على العبد قال قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ أتدري؟ أتدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ظلم عظيم لأنه صرف لحق الله عز وجل إلى غيره فالشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله قال الله عز وجل عن المشركين أنهم يقولون يوم القيامة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وقال الله عز وجل والذين كفروا بربهم يعدلون يسوون به غيره هذا أعظم الظلم قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال ليس الذي تعنون وإنما كما قال العبد الصالح لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم متفق عليه علم مسعود رضي الله عنه إن الشرك لظلم عظيم ولهذا كان التوحيد والإخلاص لله شرط في جميع الأعمال لا يقبل عمل ولا تقبل عبادة بغير إخلاص لله عز وجل قال الله عز وجل في الحديث القدسي والحديث القدسي معناه ولفظه من الله عز وجل قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه الإمام مسلم عن نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل فلا بد من الإخلاص لله إخلاص لله عز وجل في طلب العلم في مجيئك إلى الصلاة في زيارتك لأخيك في برك لوالديك في توبتك من الذنوب والمعاصي في كل صغيرة وكبيرة وبغير التوحيد لا تقبل الأعمال، لا تغفر الذنوب. قال قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس. فيغفر لكل فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا. يغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا كل اثنين وخميس. تذكر هذا عبد الله فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحنا فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا شحنا وبغضا ليست من أجل أنه وقع في معصية وانحراف في دينه وإنما من أجل دنيا وحضوض نفس فهذا الحديث يدل على أن من وحد الله تغفر له ذنوبه كل الاثنين وخميس ومن أشرك بالله لا تغفر له ذنوبه إن الله لا يغفر أي شرك به إن الله لا يغفر أي شرك به وما أحوجنا إلى أن نخاف على أنفسنا من الوقوع في الشرك فليس الشرك مقتصرا على عبادة الأصنام ولا على عبادة القبور ودعائها من دون الله ولا كذلك على دعاء الجن والأموات بل قد يكون الشرك في محبتك لظهور عملك للناس ليحمدوك ويثنوا عليه وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم شرك النيات والمقاصد ما أحوجنا أن نخاف على أنفسنا أن تذهب أجور الأعمال التي نعملها ونتعب فيها ليلا ونهارا نجاهد أنفسنا على الإخلاص لله عز وجل والتوحيد لله عز وجل توحيد الله عز وجل سبب لقبول شفاعتك في الدنيا وسبب لنيل الشفاعة في الآخرة فقد روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه إنك تعجب ممن يأتي إلى ميت مقبور ويطلب منه اشفع لي عند الله بالمطر أو الولد أو غير ذلك أنت تصلي على جنازته وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اعفو عنه أنت تدعو له وهذه شفاعة منه هو بحاجة إلى شفاعته فكيف تدعوه من دون الله قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله قال الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لماذا تدعو هذا المقبور من دون الله لماذا تدعو الأنبياء لماذا تدعو الأولياء قال لأني مذنب ذنوبي كثيرة حالة بيني وبين الله سبحان الله قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أيها المؤمنون عباد الله قد تجد من أهل البدع والضلال في المجتمعات يحبون التلبيس على المجتمع حين يسمع حين يسمع الناس كلام أهل السنة في تحذيرهم من الشرك فيقولون هؤلاء يتهمونكم بالشرك هذه الآيات نزلت في كفار قريش سبحان الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال لأصحابه اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الحديث هل يعني هذا حين حذرهم أنها كانت فيهم هذا تحذير بأن تقع في الشر قال الله عز وجل عن إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام كسر الأصنام بيده ومع هذا يدعو ربه أن يجنبه عبادتها وروى البخاري ومسلم في صيحيه عن ابن عباس رضي الله عنهما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 قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه الإمام مسلم عن نبي هريرة رضي الله عنه ورواه البخاري بأقصر منه فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمة لا يشرك بالله شيئا انظر إلى ذاك الذي ظن أنه يعظم رسول الله صلى الله عليه وعلا وسلم فأعطاه حق الله عز وجل فدعاه من دون الله ويريد من وراء ذلك الشفاعة يوم القيامة يحرمها بسبب الشرك بالله ومن هذه الوصايا العظيمة التي أوصى بها لقمان ابنه ذكر الله عز وجل الوصي بالوالدين والله عز وجل قد وصى بالوالدين وبالبر بهما في آيات كثيرة من كتابه وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه هذا أمر من الله عز وجل للعباد أن يحسنوا إلى الوالدين لأن حق الوالدين عظيم حق الوالدين قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق الوالدين لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيعتقه رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه والدك أبوك وأمك حقهما عظيم سواء كان في البر. أو كان بالتلطف بأنواع البر من التلطف في الخطاب أو من الإنفاق إن كنت قادراً على الإنفاق عليهما أو بالدعاء لهما أو بالحرص على هدايتهما روى الإمام مسلم في صحيحه عن نبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع من أمه شتم للنبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم ماذا يصنع بأمه أمه مشركة تشتم وتسب رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ما كان منه إلا أن قابل ذلك بالبكاء والحزن ومعالجة ذلك بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأمه حرص على هدايتها فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي قال ما لك يا أبا هريرة قال إن أمي أسمعتني فيك ما أكره فادعوا الله لأمي قال قال نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أم أبي هريرة اللهم اهدي أم أبي هريرة فرجع أبو هريرة إلى البيت وإذا به يسمع خرير الماء وأمه تغتسل وتقول له على رسلك حتى قضت غسلها ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما أعظمها من فرحة يوم أن أنقذ الله أمه من النار ببركة هذه الدعوة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فرجع يبكي من شدة الفرح إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا أبا هريرة قال قد استجاب الله دعاءك لأمي فادع الله لي ولأمي ما زال حريصا على الخير وعلى الدعاء له ولأمه أن يحبب الله إلينا المؤمنين قال اللهم حبب عبدك هذا للمؤمنين وحب وأحبب المؤمنين إليه أو حبب المؤمنين إليه ولأمه هذا الحديث يدل على أن من الحرص على أن من البر أن تحرص على أبويك في عقيدتهما في عبادتهما فلربما قد يقع بعض الآباء بسبب ما في بعض المجتمعات في شيء من البدع أو الشركيات كم من إنسان يموت وهو معلق للحرز والتميمة كم من إنسان يموت وهو يعتقد أن الولي الفلاني ينفع ويضر من دون الله إلى غير ذلك من العقائد الخطيرة فهو بحاجة إلى تلطفك وإلى دعائك وإلى رحمتك وإلى شفقتك وإلى أن تدعو الله عز وجل له أن ينجيه وأن ينقذه وإذا كان أبوك صالحا مستقيما فهذا فضل عليك من الله عز وجل كم من إنسان مستقيم على الخير يريد من أولاده الاستقام على ما هو عليه من الخير وزيادة ولكن سبحان الله قد لا يتأتى ذلك في القلوب بيد الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير الإحسان إلى الوالدين من العمل بالعلم بركة العلم في العمل به فإذا كنت بارا بأبويك فهذا يعتبر منك عمل بالعلم إن قدرت على الاتصال فاتصل وكن مداوما على ذلك فربما تحظى بدعوة عظيمة من أبيك أو من أمك تنال بها سعادة الدارين يفتح الله عليك في العلم يفتح الله عليك في الاستقامة والثبات وفي غير ذلك فإن دعوة الوالد مستجابة كما تعلمون في خبر نبينا صلى الله عليه وعلا وسلم ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما أوصى به لقمان ابنه أنه قال يا بني إنها إن تكم ثقال حبة إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله العلم يورث صاحبه الخشية يورث صاحبه الخشية حين تقرأ كتاب الله وتتدبر الآيات وتنظر كيف هذا الأمر وكيف كيف ارتباطه بصلاح القلب أن يكون العبد مراقبا لله عز وجل فإذا صار القلب هذا مراقبا لله فإنك تنجو من زلات اللسان بإذن الله وتنجو من زلات اليد وتنجو من زلات الجوارح بسبب المراقبة لله لأنك تستشعر أن الله عز وجل يراك في كل أحوالك وأقوالك في حركاتك وسكناتك ألم يعلم بأن الله يرى أيحسب أن لم يره أحد الذي يراك حين تقوم أي في قيام الليل وتقلبك في الساجدين فالله عز وجل مطلع على أحوالنا لا يخفى عليه مثقال الذرة أينما كانت انظروا كم في البر من مخلوقات كم فيها من أشجار كم فيها من أوراق كم فيها من حيوانات وطيور ووحوش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 تؤثر على الجبال إن نزلت عليها لكن القلوب إذا قست بسبب الذنوب لا تتأثر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يتأثر الجبل من كلام الله يتأثر الجبل حين يسمع القرآن لأنه كلام الله كلام ربنا سبحانه وتعالى يا من تحفظ القرآن في صدرك إنك تحفظ كلام الله عز وجل تدبر هذا القرآن اعمل به في ليلك ونهارك قم به صل لله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لا شيء أنفع للقلب من تدبر القرآن كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تدبر القرآن نافع لك انظر إلى هذه الآية العظيمة إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أحوالنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه فإذا كنت مراقبا لله تزداد من العلم خشية لله عز وجل فهذا هو العلم الحقيقي الذي ينفع صاحبه يزيدك خشية لله إنما يخشى الله من عباده العلماء ليس خوفا بل خشية إنه خوف مقرون بعلم, بعلم بعظمة الله عز وجل الذي يتعلم الكتاب والسنة ويدرس عقيدة أهل السنة والجماعة ويقرأ في صفات الله يزداد حبه لله يزداد تعظيمه للملك المتعال الكبير المتعال سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ووصى لقمان ابنه فقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وصية عظيمة من الذي يتأسى بهذه الوصايا فيوصي ولده إذا حرصت على هذا الولد وعلمته مثل هذه التعليمات فإنك تنتفع به في الدنيا وفي الآخرة ومن النفع العظيم في الآخرة إن صلح هذا الولد وحفظ كتاب الله أنك تكسى حلة لا تقوم لها الدنيا ذلك الأب الذي حرص على ولده صبر على تعليمه صبر على تربيته صبر على وقايته من الشر تلك الأم التي صبرت على تربية ولدها أكثرت من الدعاء لهذا الولد يكسى والداه حلتان لا تقوم لها الدنيا طلب العلم خير من الدنيا وما عليها بل الدنيا لا تساوي قول أربع كلمات لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من الدنيا وما عليها من كنوز وما فيها من خيرات تنتفع بهذا الولد إذا كنت في قبرك بدعائه إذا دخلت الجنة ترفع درجاتك بدعاء ذلك الولد الصالح روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول يا رب بما هذا فيقال باستغفار ولدك لك بدعاء ولدك لك انظر إلى هذا التأثير العظيم قال العلامة العثيمين دعاءك لوالديك وكان يعظ الناس في أيام العشر من رمضان أعظم أجرا من أن تتصدق بكذا وكذا من الإبل تذبحها صدقة مع أن الصدقة تنفع الميت ويؤجر عليها وينفع وينتفع بها لكن الدعاء أعظم نفعا وتجد كثيرا من عامة الناس إذا أوقف أوقافا لا يوفق لتصريف هذا الوقف في الخير فيجعل هذا الوقف في أمور مبتدعة مع أنه لو جعل هذا الوقف وسبل منفعته لطلب العلم لجلب الدعاة إلى قريته لنشر العلم لشراء الكتب لتعليم أبناء المسلمين كم له من الأجور وكم له من الفضل يا بني أقم الصلاة نصيحة عظيمة إذا كان الولد لا يصلي فماذا ماذا عنده من الخير تجد معض عامة المسلمين إذا كان ولده يجمع المال ويعطيه المال قال الحمد لله الذي رزقني ولدا هذا الولد يفعل كذا وكذا وكذا ولكن ما عنده إلا أنه ما يصلي ماذا عنده إذا كان لا يصلي لا يساوي شيئا ما له في الإسلام حظ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قال عمر رضي الله عنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أمر لا يستقيم دين المسلمين إلا بإقامته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان في مجتمع كثر خيره وقل شره وإذا غاب من مجتمع كثر الشر وقل, وقل الخير ولهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عظيما للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شبه الأمة كالراكبين في سفينة في البحر تخيل وأنت في هذه السفينة وإذا بواحد من ركابها يريد أن يخرق في هذه السفينة ويقول لك هذا نصيبي وهذا حظي من السفينة أو أردت أن لا نية حسنة لكن لا تحسن الفعل القبيح الضرر على الجميع الهلاك على الجميع إن سكت عن منكره وخرقه في السفينة ليس هو الوحيد الذي سيغرق بل أنت معه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، فأالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجات لك ونجات لمجتمعك نجات لك في بيتك إذا كان الإنسان في بيته ورأى المنكرات وسكت عن تغييرها فإن هذا سبب لهلاكهم سبب للبلاع عليهم لابد أن تغير في بيتك المنكر فإنك تقدر على التغيير باليد إذا كنت أنت المسؤول في هذه الأسرة وإن كنت أحد أفرادها وليس لك القدرة بالتغيير باليد فغير باللسان بالحكمة مع الحجة والبرهان والتذكير بخطر ذلك اليوم انتشرت وسائل الشر وتسهلت في أي الناس الشر ينهمر على الناس والتغير الذي ترونه في المجتمعات والاختلال في العقيدة والتفريط في العبادة والتغير في أخلاق وسلوكيات كثير من الناس بسبب هذه الآلات التي غزا أعداء الإسلام المسلمين في عقر دورهم بهذه الآلات آلات تهلك الحرث والنس تفسد الأخلاق تفسد العقيدة يقتني في بيته تلك الشاشة التي فيها منكرات عظيمة ينتج من وراء ذلك تطبيق عملي في الواقع وتأثير في الواقع ذكروا عن رجل أنه رأى امرأته وخرجت إلى الشارع متبرجة ناثرة شعرها فقال لها يمرأة اتق الله ما لك اليوم تفعلين هذا الجرم قالت أما رأيت أسماء بنت أبي بكر البارحة في الحلقة ظهرت وهي كاشفة شعرها أمام الناس سبحان الله كذب وافتراء على الصحابة والله ما فعل ذلك أسماء بنت أبي بكر وأيضا انظروا إلى سرعة التأثر امرأة متزوجة تنشر شعرها وتخرج أمام الناس ما لك؟ أرادت أن تقتدي بزعمها بنساء الصحابة بالصحبيات سبحان الله يكذبون ويطعنون في ديننا ويتأثر هذا المجتمع بذلك ويظهر ذلك سلوكيات في المجتمعات وأخطر من ذلك اليوم انتشر في يد الناس هذه الجوالات الحديثة هذه الجوالات الحديثة صارت على متناول أيدي كثير من الشباب والصغار والنساء مراسلات عبر وسائل التواصل نقل لصور المحرمة وربما نقلت المرأة صورتها إلى فلان من الناس وانتشرت هذه الصورة في العالم كله رجل ذكر عنه أمرا عجيبا انظروا إلى التساهل بالمعاصي وإلى السكوت على المنكرات كيف تسببوا فساد الأسر والفرقة والاختلافات زوجته هو مغترب فأرادت زوجته أن ترسل له صورتها تجملت وتصورت وقالت لولده أرسل هذه الصورة لأبيك انظر يا عبد الله وهذا الولد كما تعلمون في هذه الأجهزة نسخ ولصق إذا به يلصقها في مجموعة فيها نحو المئة وتنتشر هذه الصورة بكامل الزين عند هؤلاء الناس وإذا بهذا الرجل يأتيه صورة زوجته من أصدقائه وأصحابه فما تمالك نفسه إلا أن أغلق جواله وانطلق مباشرة من بلد الغربة ويرجع إلى بيته ويكتب ورقة الطلاق ويذهب بزوجته إلى أهلها ولا تدري ما هو السبب ما هو السبب لا تدري ما هو السبب؟ السبب هذه المعاصي هذه المنكرات التي أفسدت الأسر خربت كثيرا من الشباب اتق الله يا من تنقل في جوالك تلك المقاطع المحرمة ما أحوج المجتمع إلى توجيه طلاب العلم والدعاة إلى الله والنصر المجتمعات تعج بكثير من المنكرات ومنها هذه الوسيلة الخطيرة في ذاكرة صغيرة يحمل فيها المقاطع المحرمة ويحمل فيها المنكرات والأمور المزرية التي تسبب فساد الأخلاق والتي تسبب غير ذلك من المنكرات ولو عمل الناس بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدع صورة إلا طمستها وامتنعوا من التصوير لأنه كبيرة من كبائر الذنوب لتحريمه ولنهي النبي صلى الله عليه وعلي وسلم عنه لسلموا من كثير من, من الأمور التي تسبب لهم هذا القلق وهذا البلاء العظيم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأمته من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومعنى فمن لم يستطع أنه عجز فإن كان غير عاجز على تغييره باليد فإنه لا يجزئه التغيير باللسان فمن لم يستطع فبقلبه فمن كان قادرا على التغيير باللسان فلا يكفي التغيير بالقلب والإنكار بالقلب ولم يقل في القلب فمن لم يستطع لأن التغيير بالقلب والإنكار للمنكر بالقلب يستطيعه كل أحد فلا بد من انكار المنكرات ولا بد من الصبر على الأذى ولكن إنكار المنكر يحتاج منك إلى رفق وإلى رحمة وإلى حكمة والشدة في موضعها والرفق هو الأصل ما كان الرفق بشيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما هذا إلا مذاكرة ونصح لنا أولا ولإخواننا جميعا وإن كان كما يقال لا يهدى التمر إلى البصرة لكن هذا تذكير نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بذلك وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم